أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله in love فَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَمْرُ رَبِّكَ عِقَالًا ذَرعًا فَارْسِلْهُ I'm not لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد O هذلي حقما وأنحقني بالصالحين رب أذني حكما وأنحقني Mm-hmm.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 والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذيحه ريها التي ذلك قسم الذي حج. We're on وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كالله إذا ذكت الأرض دكا thing الله الرحمن الرحيم. الحمد ونعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير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 انعمت عليهم غير المغبوب عليهم ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ترجمة